بسم الله الرحمن الرحيم 127. حميم 128. والكتاب المبين 129. إنا في ليلة مباركة 120. كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم 122. أمرا من عندنا إن 124. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم 125. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 126. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم 119. بل هم في شك يلعبون 110. فارتقب يوم تأتي السماء بدخال مبين 111. يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا كف نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 113. أن 114. وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 116. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون 117. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون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 111. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين 112. من فرعون 113. إنه كان عاليا من المسرفين 114. ولقد اخترناهم على علم على العالمين 115. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إنها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 ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون 125. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون 127. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم 121. كشجرة الزقوم طعام الأثين 122. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم 123. خذوه فاعتلوه إلى سراء الجحيم 124. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 125. ذوق إنك أنت العزيز الكريم 126. هذا ما كنتم به تمتعون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندة وإستذرق متقابلين كذلك وزوجناهم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 111. ووقاهم عذاب الجحيم 112. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم 113. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون 114. فارتقب إنهم al